وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ عَدُوِّهِ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَا شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنْهَى يُفْكُون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 أئدون يوم نبطش البطشة الكبرى إننا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ندء إليا عباد الله إني لكم رسول نمين إني لكم رسول نمين وألا تعلوا على الله إني آتكم بسلطان مبين وإنني وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِبْ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ غَرَقُونَ